لَ ذَعوَةُ الحَق ق لَودَوَةُ الحَقْ ق والَّذينَ يَدَعونَ مِن دُونه ل يَسكَدبونَ لَهُم بِشَيئٍ إِللا وََّذينَ يَدَرونَ مِن دونه ل يَكدبونَ لَهُ بِشَي كِلا إِلَّا كَبَاْسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ إِلَّا كَبَاْسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ وَمَا وَلِلَّهِ يَسْْددُ مَنْ فِي الستَمَوَاتِ وَالْأََرضِطَوعَ وَكَضْهَمْ وَغِلَالُهُم بِالغُدُِ وَآصَال وَلِل يَُدُ مَنْ ففتَماتِ وََالْ َِّطَعًَا وَكَرْ خَلَ وَضِلَ قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه لأنفسهم <نسخن> نفعا ولا ضرا قل أفتقدتم من دونه أو يا ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل اوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ قُلْ أَلَيْسَ الَّذِي اسْتَوَى بِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الْغُلَامَاتُ أخلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قُلِ اللَّهُ قَالِقُ كلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْطَحْتَارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا سَنَائِمَ حَنَفَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَذْلِ آتَ سَنَلَتْ تَرِي زَبَدَ الضَّافِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِنَارُ بَغَاءِ يَتِيمٍ أَوْ متاع ومما يوكدون عليه في النار افتراء حية أو متاع زبد مثله فذلك يضرب الله الحق والباطل فذلك يضرب الله الحق أَمَّ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنفُسُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا مَا لَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَنفُسُ فِي الأرض فذَلكَ يَببُ اللَّ أَثَال فذكَ يَبِب قابُ أَثَال للَِّذينَ تَجَابُ لِرَِّهِ مُحُسن لذينَتجَابُ لبّه إفسن تجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به والذين لك يتجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لائك لهم سوء الحساب ومآواهم جهنم لائك لهم سوء الحساب ومآواهم جهنم وبئس المآب وبئس